أ ن هذه ي ا ك نعبد و إ ي ا ك ن س ت غ ي التي ذكرها أ ه ل هذا ا ل ش أ ن م ن ز ل ة ا ل ح ي ا ة ا ل ح ي ا ة التي هي ب ل ت النص م ن ز ل ة ا ل ح ي ا ة ا ل ق ر آ ن العظيم تحدث عن ا ل ح ي ا ة بمعنيين كبيرين ظاهرين المعنى ا ل أ و ل مشهور متداول يعرفه المسلم وغير المسلم وهو ا ل ح ي ا ة التي هي ضد الموت بالمعنى الوجودي للكلمتين يعني تبسيط ه ذ ا ا ل ع ب ا ر ة ا ل ح ي ا ة لكل الناس ي ي ه ا ح ي ا ة ما دام ا ل إ ن س ا ن حيا لم تفارق روحه بدنه هذه حياه والموت حينما يموت الموته ا ل م ع ل و م ة التي يفنى بها بدنه و ي ب ل ا ويدفن هذا المعنى العام الذي يؤمن به المؤمن و ا ل ك ا ث ر ك ا ل ك ف ر ك أ م ن ب ه ذ ا ا ل م ع ن ى فلذلك هذا أ م ر مجمع عليه ا ل ك ا ث ر يفرق بين ا ل ح ي ا ة والموت بهذا المعنى ن ع م أ ق و ه والمعنى الثاني هو معنى خاص بالمؤمنين ولا يعرفه الكافر وقد يضل في تحقيقه الغافل من المسلمين وذلك ح ي ا ة القلوب ح ي ا ة القلوب و ا ل ح ي ا ة أ ي ض ا بهذا المعنى ضد الموت الموت موت القلوب ولكن ينبغي أ ن ننتبه إ ل ى أ ن هذين التعبيرين ا ل ح ي ا ة والموت الواردين في كتاب الله و س ن ة رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام بالمعنى الثاني المتعلقين ب ح ي ا ة القلب وموته ينبغي أ ن ننتبه إ ل ى أ ن ه م ا لفظان حقيقيان لا مجازيان ا الحياة يتحبله يعني غير لما البلوغ القلب الحي أ و قلب ن ي ت يعني غير كلام كان يشبه به لا بل هو كلام حق حقيقي ينبئ عن ح ق ي ق ة و ا ق ع ة فالقلب قد يموت وقد يحيا قد يموت مع ح ي ا ة البدن البدن ها هو حي و القلب ن ي ت وقد يحيا مع ح ي ا ة البدن فيكون ا ل إ ن س ا ن حيا بمعنيين و م ش ك ل ة المسلمين اليوم أ ن ه م غفلوا عن هذا المعنى فقصد كثير منا تحقيق ا ل ح ي ا ة بالمعنى الوجودي نطلب ا ل ح ي ا ة بالمعنى الوجودي بمعنى أ ن ه يعني بقوه الدنيا ماشي بمعنى ح ي ا ة القلوب التي سنفصل فيها ما يسر الله ا ل ل ي ل ة ومع ا ل أ س ف هذه ا ل ر غ ب ة هي ر غ ب ة الكفار وهذا موطن ا ل د ع في حياتنا ا ل ن ف س ي ة و ا ل ج م ا ع ي ة نحن المسلمين اليوم رغبة الكفار بنص ا ل ق ر آ ن ولتجدنهم احرص الناس على حياه ومن الذين اشركوا يود احدهم لو يعمر الف سنه فما هو بمزحزحه من العذاب أ ن يعمر هذه ا ل ر غ ب ة هي اليهود و ا ل ن ص ا ر ة والمشركين جميعا ولتجدنهم احرص الناس على حياه الحياه بهذا المعنى امر قدري اللي ربي تعيشوا مكتبلك تعالى فالحرص ي ي الدنيا ا ة ي يزيد مكتبلك لا يزيد ولا ن ق فالحرف عليها عبث يبدا ا ل إ ن س ا ن حيث ا ورفض الهم لطول عمره أ و ق ص ا ر ه رفض الهم ا ل أ م ر اللي مش يشغله وما تمشي محنه في الدنيا جد ترفض الهم الحدا اللي مش يشغله ل أ ن ه تكليف ما لا يطاق والله عز وجل رفع عنا في شريعتنا تكليف ما لا يطاق أ م ا الهم اللي يقسم رفده هو اهم ا ل ح ي ا ة بالمعنى الثاني حياه قلوب وهذا المعنى كثير في ا ل ق ر آ ن وطالما نبه عليه ا ل ق ر آ ن العظيم في مواطن ع د ة ونبهت عليه ا ل س ن ة ا ل ن ب و ي ة ا ل م ط ه ر ة من ذلك قوله عز وجل افمن كان ميتا فاحييناه كان ميتا ليست ا ل م و ت ة ا ل و ج و د ي ة ا ل ب د ن ي ة بل م و ت ة القلب الكفر أ و الضلال العمى و ا ل إ ح ي ا ء هنا إ ح ي ا ء القلب ب ا ل ه د ا ي ة ولذلك هذا العمى الذي يصيب كثير كثيرا من المسلمين اليوم عمى البصائر سببه ضعف ا ل ح ي ا ة في القلوب أ و انعدامها بالمراه نسال الله العافيه ولذلك النذير ا ل ق ر آ ن ي لا يستيقظ به إ ل ا من كان حيا بهذا المعنى القلب لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافر إ ن هو إ ل ا ذكر و ق ر آ ن مبين لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافر في هذا التابير ما يسمى في علم الاصول ب د ل ا ل ة المقابله تنفهمها بهادي يعني ب ض ب ط ا ل ه ا وبضبطها تتميز ا ل أ ش ي ا ء لتنذر من كان حيا قال ويحق القول عن كافرين على ا ش ميتين هذا المعنى من كان حيا س ي ُ ف ِ ي الى النظاره اما الكافر فهو ميت ميت القلب مشيب ا المعنى ديا م و ت ة البدن ا ل و ج و د ي ة اللي هي حق على كل البشر انك ميت وانهم ميتون هذا ع ا ويؤمن به الكافر والمسلم سواء ما يذكره غير ي و خ في ح م ق من الكفار أ ن تشفيه اما ا ل ح ي ا ة ا ل ر و ح ي ة ح ي ا ة القلب ا ل ح ق ي ق ي ة والتي بمقتضاها يصغي المسلم إ ل ى كلام الله ويستشفي به كي ب د ا يعالج نفسه به كما تستشفي ا ل أ ر ض الجذبه ب ن ا ء الغيث الله عز وجل أ ع ط ا ن ا في ا ل ق ر آ ن أ م ث ل ة ك ث ي ر ة م ت ع ل ق ة بالنبات و ا ل ا ن ب ا ت في المسجد سبحان الله العظيم تكلم الله عز وجل على ح ي ا ة القلوب أ و ح ي ا ة ا ل أ ب د ا ن بعد الموت إ ل ا وسيجب لنا المثال هي النبات وهو مثال مهم جدا في بعث ا ل إ ن س ا ن بعد موته وفي بعث القلب هنا في ا ل ح ي ا ة الدنيا يعني مثال مهم جدا في ا ل ح ي ا ة بالمعناه ى ي هي الحياه حياه ا ل أ ب د ا ن ب ا ل م ع ن ى ه هي ا ل ح ي ا ة ح ي ا ة القلوب و ا ل أ ن ف س وكما ان الله ينزل ماء المطر فيحيي الارض بعد موتها فكذلك ينزل الوحي فيحيي القلوب بعد موتها قال عز وجل وكذلك اوحينا إ ل ي ك روحا من امرينا ل ما كنت تدري ما الكتاب ودريمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا ه د ا ي ا هي الثرث ديال اللي خصوش ح ا ج ة في ا ل ن س د ي ا ل ه مابغاش تريديون ونحن جميعا في ح ا ج ة إ ل ي ه ا صالحنا و ط ا ل ح ن ا سابقنا ولاحقنا في ح ا ج ة إ ل ى هذه ا ل آ ي ة إ ل ى إ ع م ا ل ه ا في أ ن ف س ن ا كل يوم هي سويه و ع ج ي ب ة و م ت ف ر د ة في ا ل ق ر آ ن ما في شيء على في ا ل ق ر آ ن الكريم ل أ ن فيها يسمي الله عز وجل ا ل ق ر آ ن روحا وكذلك أ و ح ي ن ا إ ل ي ك روحا من أ م ر ن ا هو ا ل ق ر آ ن وهذا شيء مهم جدا ل أ ن ه في ح ط ل ن ا لد بينا على الطريق وعلى ا ل ض ر البطنه بينا الضوء ب ا ي تشعل ورضوان مكان وتولي الناس ب ي ل ك مو ب ص ي ر ة ت ن ش و ف الحقائق ا ل ق ر آ ن ي ة التي بها تبصر نفسك ا ل نفس يا ل إ ن س ا ن كل واحد ف ن ا ع ن ذو فيها مشاكل سيجرس ا ل معجز ا ت ع د ا ن ا ل ج ر س ي ت أ خ ر عن الصلوات صلاه ا ل ت ج ر أ و ينقطع عنها أ و تميل نفسه إ ل ى الشهوات والحرام ومضغ هو, هو لا يريد أ ن يكون فاسقا ولا مجرما ويريد أ ن يكون من العابدين ومن ا ل س ا ب ق ي ن ومن المحبين لرب العالمين لكنه يجد نفسه أ ن ه لا يستطيع ضعيف ويحاول ثم يسقط ويحاول ثم يسقط عندك شي مشكل تماما الحل المثور و ب ي ذ ه ا ل س ي ا ر ة إ ذ ا كتحركون يبغيش يتحرك كالضمارين ما يبغيش يتضمارين في مشكلتين او يمشي ويسكت في مشكلتين ف ي ح ت ا ج إ ذ ا إ ل ى إ ن ا ر ة خ ص ك واحد ا ل ق د ر ة و م ع ر ف ه ب أ ج ز ا ء ت ل ك ا ل آ ا ل م التفاصيل يرى ب ت عرف مشكلتين كاين بالضبط ف إ ذ ا عثرت عليه سهل الحل أ س ع ب مراحل العلاج الطبي في ا ل أ ب د ا ن التشخيص يعني يقول لك الطبيب المرض ها هو من لي فيه فرق المرض بعد ذلك ي ك و ن خمسين في ا ل ي د ي المشكل أ و أ ك ث ر قد حل مشكل كبير إ ذ ا ا ل أ ط ب ا ء ما استطعوش يشخص المرض مع ا و س وكذلك ا ل أ ن ف س و ذ ا ن ه ا ك ا ل أ ب د ا ن سواء ل أ ن الذي خلق ا ل ن ب ا سبحانه هو الذي خلق ا ل ب د ف إ ذ ا المطلوب نني ونمشي حينما نجد عله ما كندوا ح د ا ل أ ع ر ا ض ا ل م ر ض ي ة في أ ن ف س ن ا نطلبوا على الاسباب هذه طريقه العلاج ل ل ن ف ا ل أ ع ر ا ض ا ل م ر ض ي ة ل ل أ ب د ا ن مثلا السخنه السخنه كما يقول الاطباء ماشي مرض هي ن ت ي ج ة هي المرض كيف ث ا ل ث ا ع ل ى السخنه ماشي مشكله هو السخنه شي عجز عنده س ب ب ت السخنه فكذلك من ت أ خ ر عن ص ثرواته وادخل بعضها في بعضها او انقطع عنها او زنا او صرخ او كذب وويكره ا ل شديد لكنه يكذب ع ن د هذه شيء في ف حاجة ن الايه مفتاح وكذلك أ و ح ي ن ا إ ل ي ك روحا من م ر ن ا ما كنت تدري يا محمد ي عليه ن ي ع الصلاه والسلام ووجدك ضالا فهذا هو نفسه عليه الصلاه والسلام كان ح ي ئ ر ا كي تقلب ا ل ح ق ي ق ة ا ل ر س ا ل ة و ا ل ح ق ي ق ة الوجود قبل ذلك صيف لكي همب قلبي فهم الكون في ب ش ن ه هو من ربه وكيف أ م ر ه ما بدؤه وما غايته ووجدك ضالا فهذا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ا ل أ م و ر عليه ا ل ص ل ا ة والسلام قبل بيعته ما كانش عنده حتى بوعيته وقلنا من ر ف ض ة ب أ ن هذه ا ل ك ل م ة ديال ب ع ث في ا ل ق ر آ ن الكريم هي من أ ع ظ م الكلمات اللي بها ان كن وصلوا احنا المسلمين بعد ذلك إ ل ى إ ح ي ا ء أ ن ف س ن ا ل أ ن كلمه ة ت ا ل م ع ا ن ي كبار ا مع نبي ا ل إ ر خ ا ن المبعوث و م ا كنا معذبين حتى نبعث رسوله أ ي نرقي وفيها محنه هي ا ل إ ح ي ا ء للمواد ف أ م ا ت ه الله م ئ ة عام ثم بعث أ ي احياء و أ ي ض ا ا ل إ ح ي ا ء بمعنى إ ح ي ا ء القلوب و إ ح ي ا ء ا ل إ ي م ا ن فلما ت ب ع ث عليه ا ل ص ل ا ة والسلام كان ذلك ب م ث ا ب ة إ ح ي ا ء له بعد مواد وكذلك أ و ح ي ن ا إ ل ي ك روحا مازالت نتكلم عن ا ل روح ا ل ق ر آ ن ماهما سر عظيم يجب أ ن نسعى إ ل ي ه ونسير إ ذ ا كان ا ل ق ر آ ن روح فما الروح إ ذ ن سئل النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام عن الروح الذي به ح ي ا ة ا ل أ ب د ا ن الروح الذي به تدحي ا ل أ ب د ا ن فجاء ا ل ق ر آ ن الكريم بالجواب ا ي س أ ل و ن ك عن الروح قل الروح من أ م ر ربي وما أ و ت ي ت م من العلم إ ل ا قليلا من أ م ر ربي ا ل أ م ر هذاك الروح ب ي الابدان لبيع ح ي ا ة الابدان و ا ل ق ر آ ن نفس ا ل أ م ر ه ا ل ف ه وكذلك أ و ح ي ن ا إ ل ي ك روحا من أ م ر ن ا من أ م ر ن ا أ ي من أ م ر ربي فمصدرهما إ ذ ا واحد ا ل أ م ر إ ن م ا أ م ر ه وهذا ا ل أ م ر ك و ن ه مجهول م ا ش ي م ع ر و ف ا ل إ ن س ا ن ولا يستطيع عقله أ ن يحيط و به ولكن يستطيع أ ن يستفيد منه ما تقبلش ع ر ق ه م ا تقبلش ن م س ه ولكن يمكن ت س ت ف د م ن ه أ ت د و ى به امر الله الروح يرجع إ ل ى اسمه سبحانه و تعالى من ا س م ا ئ ه الحسنى ا ل ح ي و لذلك كان ا ل ح ي ا ل قيوم في ص ي ا ق ي ا ل اسلم اعظم ا ل اسلم اعظم في آ ي ة ا ل ك ر ف ي وفي أ و ا ئ ل س و ر ة آ ل عمران الله لا اله الا هو الحي القيوم وعجيب هذا الاسم وهذه الصفه التي اعطيها هذا الاسم فهو اسم و ص ف ة لله سبحانه وتعالى اسم له من أ س م ا ئ ه الحسنى يتسمى به ثم نفسه عز وجل فهو الحي وهو حي لا يموت وهذا الاسم ح ق ي ق ة في ذات الله لكنه في غيره في غيره ممن سواه وما سواه ح ا ر ي ة يعني نسلف أ ن ت حي هذا حي ديالك انت غير نسلفه ل أ ن الحي وحده إ ن م ا هو الله علاش نشوفه ه ج نقلب عليه نشوفه ل أ ن احنا نستجل في م ن ز ل ة ا ل ح ي ا ة حتى ان نحيا و إ ن م ا نحيا إ ذ ا ح ي ن ا بالله ح ي ا ة القلوب ك ح ي ا ة ا ل أ ب د ا ن ه ذ ك يسالونك ويسالونك عن ا ل ر و ح ح ي ا ة أ ب د ا ن وكذلك اوحينا اليك روحا من امرنا حياه القلوب التي نسلقها في و ج ل و ن خ ر ج من بعطنا ي ج ن ن لأن ي ا ا كل و ح د م ن ن ان س ج و ف يتحرر الظنوب دياله الضعف دياله أن وفي الحموس ويريد ي منها لينطلق حرا في ع ب ا د ة الله عز وجل قلت هو سيري عجيب من اسرار الرب العظيم الحياة فيه. في الحياه سيري ولذلك الانسان كيعجز عن في هذا ا ل س ل ولكنه ي ج د له آ ث ا ر ك ث ع ر ف و ا ب ا ل آ ث ا ر ب ي ا ل ه ما الفرق بين الجسم الحي والميت ل ح ظ ة م ف ا ر ق ة ت م خبثه نحن ا ل إ ن س ا ن من أ ق ر ب ا ئ ن ا أ و من م نعرف أ و من من لا نعرف أ و في سلم نحبس شو ينشر عجيب كيف حصل ما حصل وش ا ح ا ج ا ما ا خ ت ر ت له في الجسم ب ي ا ل ه من شده الروح هذا اللي تيقوله ا ل م ا د ة فالقلوب ل ه بقول الله ذلك مبلغهم من العلم في ا لا ح د يشوف هو ن ينهو اليد ب ي لا له ما وراء ذلك ولقد سالنا بعض اصحابنا من الاطباء أ الأبدان واخبرونا بانهم لاحظوا حالات عجيبه بالنسبه اليهم يجب ان تموت حتى يقولوا اداء غير الدور في الدار بقتله وحتى ث ل ف ث ه و ر ويموت كثير هذا ك ل ا م يقول ه ثم يحيا بعد ذلك يحيا ولا يموت ثم أ ي ض ا يشخصون حالات من الموت لا يجدون له سببا يقول لك هذا ما ص و س ش يموت ل أ ن ه ما اخسر له الزيتون دياله طيب هذا الذي يتحدث وهو حي ثم يسكن من بعد ما يموت م الفرق ا بينه قبل أ ن يموت وبعد أ ن يموت أ ي ن ذهب وعيه الذي كان معه قبل قليل هذاك ا ل إ ح س ا س د ي ل ه ب ا ل ح ي ا ة اللي كان, كان كنبركه منه اين ذهب و أ ي ن ر ح ل واين هو من هذا البدل ا ل ح ي ا ة سهل ولا يملك ا ل إ ن س ا ن أ ن ي أ ت ي بها ولا أ ن يذهب بها س و ا حد مقرر ا ل ح ي ا م نهار ح ي ا وحتى واحد ما قرر يموت مهارات و ا ل ح ي ا ة بطبقاتها ب ر ج ا ت ح ي ا ة ا ل إ ن س ا ن طبقه ا و ح ي ا ة النبات فالنبات رحل ط ب ق ة ويصعب جدا أ ن ندرك هذه الطبقات فهي أ س ر ا ر المؤمن يؤمن ل أ ن ه يبصر كي يشوف هذه الحقائق م اعجب حديث البخاري في ن و ا ح ا ل ج د ع الذي كان يخطب عليه رسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام وفي البخاري م س و ر ه في ص ح ي ح السادس ن ه عليه الصلاه والسلام كان عنده احد من بر ما ص و ب ش ا ل ش ج ر غير صرف ديال الشجره نخله جبر ديال النخله ا ط ع ن ه وحطنوا للنبي صلى ع و س الجمع الذي كان يخطب الجمعه أ و غير ا ل ج م ع ة لانه كان يخطب ا ل ج م ع ة أ و غير ا ل ج م ع ة فاذا كان المدرس يطلقونه ويطلقونه بهذا ا ل ع ح ا ل ه ذ ا القرطان يطلقونه بزاف لا أ ق ل ولا اكثر وليس بذلك ه صوره صغيره فاذا كان يطلقونه بصفه ويخطب عنه بصفه احتجت م ر أ ة ابنها نجار ا خ ر ع ت عنه بصفه ل ان يصنع له كرسيا أ و منبارا وصنروا البرجات هنبي في تسدي صلطننا حينما غادر النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام الجذع و م ش ا المنبر ا ل ج د ي يخطب عليه خرج من بيته عليه ا ل ص ل ا ة والسلام الباب د ي ا الدار كان عنده ف الجامع بيت ع ا ئ ش ة وما زال بمكانه اليوم حيث ذو فينا ع ي ه ا ل ص ل ا ة والسلام خرج منه فمر على جذع النخله داز على ب ا ل جذر ديال ا ل م خ ل ه و ا ل ل و ل حد دازل منبر غير هو ذ ا ك صرف ديال ا ل م خ ل ه نطاق عليه النبي صرف المخله ودازل الاخر فصار ينوح والليلك ي يصبر نواحا عجيبا فرجع إ ل ي ه النبي عليه الصلاه والسلام, تعود رجع له من والسلام. فضمه اليه فجعل يهديده كيف اكتب كيف تحتف وتطمح له فله هذه معجزه تبقي ولكن تدل على شيء على ان هذا الجيد حيز مش مين صحيح هو م ن هو الفرق بينه وبين حاله النطق حاجه واحده أ ن ه حينما نطق نطق إ ع ج ا ز ا ً يعني الله عز وجل أ ع ط ا ه ذلك النطق لرسول الله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام م ع ج ز ة ص د ر عن ذلك الجيزه ولكن قبل ما ينطق وش ما كان ش ينطق ك ي ن ط ق لكن ل ا سقى هنا تسبيحه الله عز وجل جعل طبقه من ا ل ح ي ا ة لكل حي من ا ل ح ي ا ة ا ل ج ب ا ل لها طبقه ا من الحياه ة ل مثل النبات انا صخرنا الجبال معه يسبحن ا بالعشي ر والابكار كيف يسبح الجبل إ ن لم يكن عاقلا كيف يخشع الجبل ويخشى إ ن لم يكن له قلب بل معنى نفسي ك ل م ة قلب ما تقلبش على قلب تحفر جلغتك ب ة قلب م س ت ي ل ولكن قلبه النساني كما أ ن لك قلبك النساني أ ي ض ا لو انزلنا هذا ا ل ق ر آ ن على ج ب ا ل ن ل ر أ ي ت ه خاشعا ً م ت ص ب ع ا ً من خ ش ي ة الله يخشى فلما تجلى ربه للجدل جعله ب ا ل وخر موسى ص ا ئ ق ه ا ل ح ي ا ة طبقات و م ص ي ب ة أ ن الله عز وجل أ ع ط ى أ ع ل ى ر ت ب ا ل ح ي ا ة من سكان ا ل أ ر ض أ ع ط ا ه ا للانسان قلت م ص ي ب ة ل أ ن ه مع ذلك يزل ي يدل إ ل ى أ د ن ى طبقات الشعور و ا ل و ج د ا ن و ا ل ح ي ا ة حتى يصبح أ ض ل من ا ل أ ن ع ا م و أ ق ل إ ح س ا س ا من البهيمه وذلك هو ا ل م و ا س ل ذ ل ت يموت القلب ل ل إ ن س ا ن إ ذ ن مشكلتنا أ ن ن ا نعاني من أ م ر ا ض تؤدي إ ل ى موت القلب ونحتاج إ ل ى علاج ونحتاج إ ل ى احياء تحياء انفسنا واصار ديالنا والمحيط لضير بنا كله ل أ ن المؤمن له لسانه هو بعث في أ م ه ب ع ث ة في أ م ه ا ل س ا م ي ه كلها امه ب ع ث ة وكذلك جعلناكم أ م ة و ق ط ة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيرا هذه الشهاده لا يمكن أ ن تقع من الموتى لا يمكن كيف يشهد ميت على ميت إ ن ك لا تسمع ا ل م و ت ولا تسمع الصم الدعاء لتنذر من كان حيا ويحق القول على الكافيه حيا حيا القلب وقلنا م ر ة غرارا هذا حيا ماشي معنى ديال ا ل ح ي ا ة ا ل و ج و د ي ة ل أ ن ه لو قدر ذلك التقدير لحكمنا على ا ل ق ر آ ن ب ق ل ة ا ل ف ت ا ح وهو ليس كذلك يعني المعنى هذا كلام له يعني ا ل ق ر آ ن نتيجه ل م و ح د ة زيده عشان انت ما فيش كلمه في و ح د ة زيده زي يعني ما ع ن د ه ا و ر ما ف ج ش ت ح ص ل حاصل كل لفظه فيه, فيه ت ح ص ل ما لم يكن حاصلا تعطيك م ع ن ى ما ك ي ن ش و انت مازال مافاهوش و مازال مابجيش ف ك ت ع ط ي ك ا ل ا ي ة و إ ذ ا افترض م ا أ ن قوله عز وجل تنذر من كان حيا يعني مازال ما تدخل القبر بحال هذه بحاله ذ ه الهضره ديال بولداء المناطق التي يقول لك و ل ل يقول لك ان الله يجب ان يكون لدينا ويقول لك ان ا ل ل يجب ان يكون لدينا و ي ق و في ك ت ا ب الله أن ا ل ل ه عز وجل ي ق و ل ل ل ن ب ي صلى الله ع ل ي ه و س ل د ي ذ ا ا ل ق ر آ ل ان ا ب ب ه ا ل ن ا و و ص لك ان ا س ل ه ي ي ن لدينا ويقول لك ان الله ي ت و ن ل م ي ن ا ويكون لدينا ويكون لدينا ويكون ل م ع ن ى و ل ك ن و ا ل د ه ذ ا ي ت ح ن ل ب ي ن ا ويكون ل د ب ق ا ح ي ك و ن لدينا و ي ك و ل د ي ا والقلب الميت هو الذي فقد ا ل إ ح س ا س ب ا ل ح ي ا ة عايش ولكن بريد ما عنده إ ح س ا س ب ا ل ح ي ا ة وبقضايا الوجود اللي غير ر ب ي وبالبصائر اللي تضوع ليه كل يوم من حوادث الزمان التي تقع في نفسه وفي ا ل إ ن س ا ن وفي الكون وفي كل ملك في السماوات والارض ن ت ي ر ة فهذا الذي لا يصله شيء من خطاب الله ا س د و د ا س د و د اخرى ان الذين كفروا سواء عليهم اانذرتهم ام لم ت ن ذ ر و ا لا يؤمنون باسلوبه ولكن فيه بسيط للحياه رب يشم الرحى ي ا ل القران الكريم ويبصر النور ديال الله عز وجل منبعث من خلال ايه العظيم ويسرع بعد ذلك باحثا ويستحقلبه كاملا لكتاب الله ولمياههه تحيه قلنا قبل كما أ ن ا ل أ ب د ا ن لا تحيا إ ل ا بالله فكذلك القلوب لا تحيا إ ل ا بالله ف ح ي ا ة جميع الخلق بهذه الطبقات اللي بيهن من النبات والجناد وكل ا ل أ ح ي ا ء ح ي ا ة ع ا ر ي ة قل لم تنس الله عز وجل وحده دون سواه حي بذاته سبحانه وتعالى اللي اعطاه الحياة من عنده من رحم واللي يشرب ا ل ح ي ا ة بالعهد ر ح م ي ه ولذلك فهو سبحانه وتعالى حينما يقضي ا ل س ا ع ة يسترد كل ط ب ق ة ا ل ح ي ا ة يجمع كل شيء من أ ن و ا ر ا ل ح ي ا ة و أ ر و ا ح الحياه ي ر ا ل عنده ولذلك نقول الا لله إ ا ح ا د ياولى الله من ع ن د و ه ن ا فحياتنا من حياته سبحانه ح ي ا ت ن ا ع ا ر ي ة وحياته هي ا ل ح ي ا ة الحقه انا لله و إ ن ا إ ل ي ه راجعون مرجع إ ل ي ه س ب ح ا ن وتعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ل ل ج ل ا ل والاكرام ولذلك كان من أ س م ا ئ ه الحسنى الباقي عجيب الباقي كل شيء ي ف ن ى ه ذ ا سنعمل ش ي ئ ن تتصوره ب اللي راه يعني ا ل أ ر ض غديتها ك ل أ ب د ا ن و ا ل أ ش ج ا ر والحيوان هذا حاصل ولكن هذا ظاهر بين ا ل ف ن ا أ م ا حقيقه الفناء ان ا ل ن س م ة بين ا ل ح ي ا ة ا ل ا ق ت ر ا ت بين ا ل م ا د ي والروح اللي عن سائر ط ب ق ة ا ل ح ي ا ة ف ت ر ج ع ه من نصب ر ب ي ن ه الله ترجع فهو يسترد ذلك كله ويقبضه ي ق ب ض ه سبحانه وتعالى عجيب كل ح ا ج ة خيتها في ارض السماء والارض تراب ولا في ا ل م ا ء ح ي ة سماتها نمنا طير يبغي ر أ ه فيه واحد ن ق ط ة ل ه ذ ا ل ح ي ا ة اعطيها له ربي وحطها له كما اراد وكما أ ر ا د و ب ي ه ا سبحانه وتعالى حكم عليه هذه ا ل ن ق ط ة اللي هي ا ل ح ي ا ة ز ي من حي ل و ح د ة هي الحي اسم الله عز وجل من ثم جيء فهذه القصه ا ل ك ا ف ر ة من سائر المخلوقات من ا ل أ ح ي ا ء موئلها ومرجعها واحد هو قل هو الله أ ح د أ ح د سبحانه وتعالى فخلقه كلهم ع ا ل ة ع ا ل ة وهو سبحانه وتعالى يعوله عالم الشعر يعني هم ياكلوا وشربوه وراك يؤكلهم وشربهم صحيح هذا لا أ ر ي د منهم من رزق وما أ ر ي د أ ن يطعموه إ ن الله هو الرزاق ذو ا ل ق و ة المتين ولكن أ خ ط ر من هذا أ خ ط ر منه و أ د ق و أ ع ظ م حاله في الحاجات شوف الانسان جه الرهبه د ي ا ل صحيح مرض ما بقى الصلح اللي يستيح مرض ما دام الاستعمال القدر بقى شكو اشكر قدر من الخلق يسلفوا قلبه طبعا يعني القلب ما ي ت س ل ف ا ت ح ي د ا ل و ا ح د يعني صافر اكخبيت معه ولذلك ت ز ر ع ا ل ق ل و ب قلوب الذين ماتوا بحوادث سير عافانا ل ل ه و إ ي ا ك م او شي من هذا القبيل وكيف بل إ ن س ا ن حس ب أ ن ه عيش بقلب غيره او ك ي ف ي ر و ا قلب آ ل ة ولو جنهمل ذ ك ا ل آ ل ة عندها تخسر عندها تسكت قلت ل ي خ ل ع و ا هذا الشيء يخصه ي ب ص ر ي ط و ن يشوف ا ل ح ق ي ق ة دياله هذه الدقات والنظبات التي تنبض في قلبك الحي الحقيقي اللي أ ع ط ا ه لك ربي سبحانه وتعالى من عنده هذوك الطرقات هذوك الدقات ب ا ل و ح د ة ب ا ل و ح د ة ك يعطيهم لك ربي سبحانه وتعالى كل ل ح ظ ة كل يوم يمدك سبحانه ب ا ل ح ي ا ة ت ع ج ي ب ك ي ف ا ل إ ن س ا ن ما ي خ ا ف ف ي ع ل ا ان اللي تعطيه ه ذ و الخفاقات فلا يجي واحد وقت يقول له ب ا ر ك عليه اقطع عليه هذه الخفقات التي هي خفقات ا ل ح ي ا ة وهذا الوقت جاي يا ايها المؤمنين والله لو أ ب ص ر ن ا في أ ن ف س ن ا ح ق ي ق ة وتبصرنا لا أ د ر ك ن ا بل ل ا أ ي ن شوف بعيس اللي ا ع ت ك ر بي أ ن ك تفني ما أ ع ط ى الله لك ركزت ع ل ي تفني يعني ر ك ت ه ي ع ن ي ركزت تشتغل ا ع ت ك ر ب ي واحد الرصيد واحد ح س ا ب واحد عدد كذا وكذا و ا ح د الرقم من ع د ا د الدقه ا ما غ سيزيد د ق ة و ا ح د ة يقول ك ا ل د ق ة ب ج ي ا ل ر م ح س و ب ي ن ما تصورش ايش حابب لك باللي راه هم ك ا ي ض ر ب و كان يعني من اللي تفكر خفقات ا ل أ و ل ى و أ ن ت جنين في بطن أ م ك حتى تكون ا ل خ ف ق ة ا ل أ خ ي ر ة عند ق ر ج الروح ولا دا الشيء ما نحسوش ب بل محسوبي ن لا تزيد ولا تنقص ولا خ ف ق ة و ا ح د ة وفرح ل الله وحدة نقصك فإذا ه ا ل ح عز وجل في القران انهما واحد من امرنا في من امر ر ب ي و إ ذ ا كان هذا من طريق ا ل ق ر آ ن واحد ف ا ل أ م ر إ ذ ا شاهد سهلون لمن سهله الله عليه وابصره حقيقته ولقد يسرنا ا ل ق ر آ ن للذكر س ه ل ا ل مدكر وكذلك أ و ح ي ن ا إ ل ي ك روحا ا ل ق ر آ ن روح فهذا الروح يحيي الله به القلوب ما فيه اي شك فيقول قائل وعظم النفس يقرا ا ل ق ر آ ن م ي ت ي قلوب ج ا م د ة ولكن ن ق ر أ والعافيه كيف يحيي الله القلوب ب ا ل ق ر آ ن وكذلك أ و ح ي ن ا إ ل ي ك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولليلان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا حلب على النور ابحث ل ن و ر ا عن نور ا ل ق ر آ ن في كل آ ي ة الله ولي الذين آ م ن و ا يخرجهم من الظلمات إ ل ى النور والذين كفروا أ و ل ي ا ؤ ه م الطاغوت يخرجونهم من النور إ ل ى الظلمات الله ولي الذين آ م ن يخرجهم من الظلمات إ ل ى النور كيف بتبصيره بتبصيرهم بتبصيرهم ب ا ل آ ي ا ت ت ب ص ر ة تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ت ب ص ر ة أ ي أ ن آ ي ا ت الرحمن في ا ل ق ر آ ن وفي ا ل أ ك و ا ن هذه ا ل آ ي ا ت هي م ب ص ر ة للعباد حاول تحفر في النسبيه ف في ا ل د ا ح ر ر ا ك ل مردوم ا ل م ي ر المردوم ما يمكنش يطلع الماء حفر ا ل م ي ر اللي يكدز عليه مده يهرب ل ا ل م دياله التي ي ت ق د م كي يزهروه ويفجروه ويطلعوا للتراب ي ا ل ه ويتقبضوا للحصول على منبع الماء انت و أ ن ت كل منا كل منا ا ل م ي ر ي ا ل ه فيه الماء ونفس وما سواها ف أ ن ه م ه ا فجورها وتقواها خ م س حفر الدنيا يوميا كتردن غ ط ي و ك ت كتردن ا ل أ ن ف س و ت ر د م ا ل أ ر و ا ح و ت ط ه خ القلوب و م ط ا ل ب المؤمن ب أ ن يقوم ب ع م ل ي ة تنقيب عن مصدر ا ل إ ب ص ا ر عندنا واحد ج ل ا ل ة ج ل ا ل ة ا ل أ ع ي ن ديال ق ل و ب ما تخليناش نشوف سنقوم ب إ ز ا ل ة ذلك اختل بنفسك رب, رب من أ س ر ت ك و من م سماعك س ر إ ل ى ربك سفروا إ ل ى الله رب وعيش لحظات حملب على نفسك انت ف ك أ ن من وماذا تريد مطلوب منا أ ي ه ا ا ل ا خ و ة بس كل واحد حملب على نفسه هو شكون و ش بغي ر ا ه ف غمره ا ل ح ي ا ة اليوم وغضاه والخدمه والشغلات ولا قلت ل خ د م ه الناس راكين ثوره و ص و ب ه وكانوا عايشين لغيرنا و ك ا ن ا نثوره وصناع كيفاش عايشين لغيرنا ماشيه بالمعنى الايجابي بالمعنى ا ل س ل ب ي تثمر ا ن ق ف وحد ا ل أ ل ه والاله كالظهر هكذا يعيش ا ل إ ن س ا ن المبلد ل إ ح س ا س قل إ ن م ا أ ع ظ ك م ب و ا ح د ة هذا ل ك ل ا م جل الله ا ل ق ف ا ر ا ل ق ف ا ر ق ر ي قل إ ن م ا أ ع ظ ك م ب و ا ح د ة أ ن تقوموا لله مثنى و ف ر ا د ا ثم تتفكروا لا ت ت ج ع ن ا ر ب ض هذه الهموم كلها ل ي ل ع ج م ع أ و للاحلام في ا ل أ م و ر التي لا قدر الله أ ن تكون ورحم الله ابن عطاء الله الاسكندري و ا ح د ح ك م ة من حكمه ا ل ع ط ا ئ ي ة يقول ما ترى كان يجهلي شيئا من أ ر ا د أ ن يظهر في الوقت ما لم يظهره الله فيه لكن الشجاعه ضد ه د ا ك اللي ب غ يخرج ي وقت ا وقت و د ت لا يخرجها ما فيها واحد ب غ يطلع ي وقت ا ل ن ت ي ج ة ويحقق ب غ و ا ح د الحدث ولا و ا ح د الامر وقت ما زال م جاء فكذلك امر الله في العباد مطلوب ان تمد يد ا ل ث ا ب ت ب ده مستغل وتحرك مطلعتش نجتش وقتها والمشكله ديال الناس انه هاد الامور انه ا ص ل يوقف الحجر اللي نجتش وقت هدبه ينهيهم عن ابصار انفسهم خليك تشوف نفسك وتشوف مشكلاتك الباطنه التي لا تدعك تبصر حقيقه وجودك وحقيقه الاشياء من حولك و ح ق ي ق ة ا ل ح ي ا ة والموت مرات مين ث ل ا ث ة ما ت ي ص ر ل ت غدت ولي باذن الله عز وجل تبصر أ و ل حاجه ت د ر ه ا في ا ل ق ر آ ن وكن على يقين ب أ ن ا ل ق ر آ ن آ ن ئ ذ ي ن سيعطيك بعض نوره ا ل آ ي ا ت التي تشوفها الضوء حاجه ا ع ث ه ق ر ا متى تشوفها و ل فاذا بك تبصر شيئا تبصر شيئا وكذلك أ و ح ي ن ا إ ل ي ك روحا نحن فكذلك القران ينبت ت لك انبت الاحساس بالحياه فتدخلها مقام الحياه او منزله الحياه وتوليت على ا ل ق ر آ ن وتبصر حقائقه وانا اذن تحيا بالله ح ي ا ة القلب وعمرك ما تخاف باذن الله من س ق ط ت ي ن أ و ز ل ت ي ن أ و انحراف أ و ضعفين في الدين أ و ل ي ن الاش ل أ ن ك تستمد ا ل ح ي ا ة من رب ا ل ح ي ا ة و ت س ت م د الروح من رب الروح بين يديك كتاب الله معك تشرب منه كلما احسست ب ا ل ح ا ج ة وحاجه المؤمن إ ل ي ه لو ابصارك هداه ولذلك <تصفيق> ما ك م ن رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتروسو قراءه القران ولا يومن مع كتاب لانه ل ه مع الحياه يستمد منه روحا لقلبه وكذلك اوحينا إ ل ي ك روحا من امرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان وتولي الذوق للشعر حلاوه ن الضق ت ق ا ل ا ت ك ن ي ة ولا م ج ا ز ا ل ذ ق ح ل ا و ة الايمان ولكن جعلناه نورا وتولي تشوف ب ا ل ق ر آ ن حلما س ب ح ا الله درس ن ض ا ر ا ت وقد كنت أ ع ش ا ح ف ي ر ة ما تشوفش و ز ي ا د ك أ ن ك ن ب ي س نظاره ولكن شانه نورا نهدي به من نشاء